رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده فالقارئ مشغول بالروايات عاكف على الشواذ يرى أن المقصود نفس التلاوة ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه فتراه يترخص في الذنوب ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد ولا يتامل مقصود المنقول ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يرجو بذلك السلامة وربما ترخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في خدمة الشريعة يدفع عنه والفقيه قد وقع له أنه بما قد عرف من الجدال الذي يقوي به خصامه أو المسائل التي قد عرف فيها المذهب وقد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه فربما هجم على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق وينضاف إليه من الجهل بهما حب الرئاسة وإيثار الغلبة في الجدل فتزيد قسوة قلبه وعلى هذا أكثر الناس صور العلم عندهم صناعة فهي تكسبهم الكبر والحماقة وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ افنى عمره في علوم كثيرة أنه فتن في آخر عمره بفسق أصر عليه وبارز الله به وكانت حاله تعطي بمضمونها أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقى له أثر وكان كأنه قد قطع لنفسه بالنجاة فلا يرى عنده أثر لخوف ولا ندم على ذنب قال فتغير في آخر عمره ولازمه الفقر فكان يلقى الشدائد ولا ينتهي عن قبح حاله إلى أن جمعت له يوما قراريط على وجه الكدية فاستحى من ذلك وقال يا ربي إلى هذا الحد قال الحاكي فتعجبت من غفلته كيف نسي الله عز وجل وأراد منه حسن التدبير له والصيانة وسعة الرزق وكأنه ما سمع قول الله تعالى وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا ولا علم أن المعاصي تسد ابواب الرزق وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله فما رأيت علما ما أفادك علم هذا لان العالم إذا زل انكسر وهذا مصر لا تؤلمه معصيته وكأنه يجوز له ما يفعل أو كان له التصرف في الدين تحليلا وتحريما فمرض عاجلا ومات على أقبح حال قال الحاكي ورأيت شيخا آخر حصل صور علم فما أفادته كان أي فسق أمكنه لم يتحاشى منه وأي أمر لم يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على المقدر واللوم فعاش اكدر عيش وعلى أقبح اعتقاد حتى درج وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم وليس العلم صور الألفاظ إنما المقصود فهم المراد منه وذلك يورث الخشية والخوف ويري المنة للمنعم بالعلم وقوة الحجة له على المتعلم نسأل الله عز وجل يقظة تفهمنا المقصود وتعرفنا المعبود ونعوذ بالله من سبيل رعاع يتسمون بالعلماء لا ينهاهم ما يحملون ويعلمون ولا يعملون ويتكبرون على الناس بما لا يعملون ويأخذون عرض الأدنى وقد نهوا عما يأخذون غلبتهم طباعهم وما رابطتم علومهم التي يدرسون فهم أخس حالا من العوام من الذين يجهلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون